بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال فاللله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذ تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وإذ تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتقم به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إبيغشكم عاسأمنة منه وينزل عليكم من السماء ما أليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربض على قلوبكم ويثبت به الأقدام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 إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأذبار وَمَن يُولِّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَبِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّ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 إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، وعلموا أن الله شديد العقاب، واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أي يتخطفكم الناس. تخافون أي يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصيه ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وَعْلَمُوا أَنَّ مَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ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 ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتل عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشأ لقلنا لو نشأ لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطار علينا فأمطار علينا حجارة من السماء أو إتنيا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن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 قدير إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلافتم في المعاد ولاك اللي يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عم بينه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 Wahid Zayyana Lahu Shaitanu Aamalahum Waqalala Galibalakum Al Yawma Min An Nas Wa Inni Jarrulakum. Fala Ma Teraatil Fatainak Saala Agbihi Waqal Inni Beri Um Min Kum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 ولو ترَ أَيْذِ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجْوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَذُوقُ عذابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ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 الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبون 200 وان يكن منكم 1000 ألف يغلبون 2000 باذن الله والله مع الصابرين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 فَكُلُّ مِمَّ أَغْنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبَ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ مَا فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَأِ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ إِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا نصروا لا إك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا